وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليخضع أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء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 تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قول الله ينجيكم منها وَمِن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب إن أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض